هز الجذوع، هز الجذوع، هز هز وحرك للدين في صدر الشهيد مكانا واقن سلام الدين. هاد خطانا رشد حبال خيامنا بتحمز وسر الخيام لمن تسير ذمانا باب الغبار باب الغبار شهيدنا بعقيدتي فأثار تفكيري على قصانا فرت الحياة وبات ينشد طائلاً وعلى طريق الحططنا دانا مزال جلوح مزال جلوح مزال, جذوع مزال, جذوع مزال, جذوع مزال, جذوع مزال جذوع ترك الحياة وفات يمشي قائلا ما من قوم يهجرون سماء وان اذنا العقيده فتهم ويشهد ديور حضور نحن ارهابيون والارهاض فرض ليعلم غرب والشرق اننا ارهابيون واننا مرعبون واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالارهاب فريضه في دين الله اذا الموتانا لو ان اصرخ طائلا لدعتنا فزلزلوا حركوا الارصادا فزلزلوا وحركوا الارصادا